خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم فَأَرْسِلْ إِلَاهُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَخَافُوا أَنْ يُقْتَلُونَ 129. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين 120. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين 121. قال فعلتها إذن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 ibihikum minas-sadiqeen falqa sawfa idahu thubalan mubeen سحار عليم فجمع السحره لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون Oh no. حم فَلَ صَوفَةعَلَون لَ قَطًاعَْذَك وَوجُلَكم مِن خِلَ وَلَصَلّبَ نكُم عجمين Alam al 122. وأزلفنا ثم الآخرين 123. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين 124. ثم هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ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 12. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 17. 17. तिل جنۃ للمتقين وبرزت الجحیم للغاوین وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شاكعين ولا صديق حميم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 Pa!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 121. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 122. وإذا بطشتم بطشتم جبارين 123. فاتقوا الله واطيعون الذي أمد 124. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 125. كذبت ثمود المرسلين 126. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون 127. لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعون 124. قالوا إنما أنت من المسحرين 125. ما أنت إلا بشر مثلنا 126. فأتي بآية إن كنت من الصادقين 127. sua bisu in fa'khudakum 'adabu yawmin 'adhim fa'aqaru wa fa'sbahuna nadimin fa'akhadahu al'adaba in fi dhalika la'ayatan wama wa بَقَوْمِ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ 124. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 125. كذب أصحاب الأيكة المرسلين 126. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون 127. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر 120. إن أجري 119. ولا تعثوا في الأرض مفسدين 110. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين 111. قالوا إنما أنت من المسحرين 112. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظن اسقنا علينا قال But in now I'm baker فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا جاءوا ما كانوا يوعدون ما غنا عنهم ما كانوا يمتهون وما اهلكنا من قريه الا لاه منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت بي الشياطين تكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقرب واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإنا صوك فقل اني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز ال الذي يراك حين تقوم 112. وتقلبك في الساجدين 113. إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين 115. تنزل على كل أف... Shuarah 129. وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُونَ